وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَادِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ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 117. أول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 118. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا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 والذين لم يستجيبوا له لَوَأَنَّ لَهُم مَّفِ الْأَرْضِ جَمِيعُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَفَتَدَوَّ بِهِ أُلَاءِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهادِ